ya müyessir, alif ba ta tha jim ha kha ha ta dal ra za sin shin ay fa qaf kaf lam mim la waw ha lam bismillahir rahim اللهم يا علي وياظم يا عليم يا عليم أنت ربي وعلمك عسبي فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطارات من الشكوك والذنون والأوهام فالأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب فقادبت لي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم رغم ما وعدنا الله رسوله إلا غرورا فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت الشمس والقمر لمحمد صلى الله عليه وسلم وسخرت البحر لموسى عليه السلام وسخرت النار لإبراهيم عليه السلام وسخرت الجبال والعديد لداود عليه السلام وصخرت الريح والشياطين والإنس والجن لسليمان عليه السلام. وصخر لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت وبحر الدنيا وبحر الآخرة. إنك على كل شيء قدير. وصخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء. Kafayin sod, kafayin sod, kafayin sod. Fensur ne fain kahire ul Nasirin ve iftah ne fain kahire واغفر لنا فإنك غير الغافرين وارجقنا فإنك خير الرازقين وارحمنا فإنك خير الراهمين واهتنا ونجنا من القوم الظالمين وهب لنا من لدن كريحا ضيبة سكينة وهب لنا عيشا طيبا مباركا كما في علمك وانشرنا وانشرها عليها من خزائن لطفك ورحمتك واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم يسر أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وكلنا صاهبا في سفرنا وخليفة في أهلنا وأضمس على وجوه عدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المطيّة ولا المجيئة إلينا ولو نشاء لضمسنا على عيونهم فاستبقوا السرارة فأنا يبسرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استضاعوا مضيّة ولا يرجعون ياسين القرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق الغول على أكثر فهم لا يؤمنون إن جعلنا في يعناقهم أغلالا فييل لذقاني فهم مقمعون وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ شَاهِدِ الْوُجُوهِ شَاهِدِ الْوُجُوهِ شَاهِدِ الْوُجُوهِ وَأَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ الذُّلَّ طَٰهَ طَٰسِ رجل بحرين يلتقيان بينهما برز يبغيان حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم, حاميم. الله ما لا تقتلني بغضبك ولا تهلكني بعذبك ولا فني قبل ذلك اللهم لا تأخذني بسوء عمل ولا تسلط علي من لا يرحمني وكفا ايدي الظالمين عني يا حفيظ وفضني ويسر الموري وحص المراضي هم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الدنبي وقابل التوب بشديد العقاب الطول لا إله إلا هو إليه المنصير بسم الله بابنا تبارك حيتاننا ياسين سين سقفنا يا غير. فَوَت كِفَايَتُنَا آمِين مَ ح س ق المجيد ق ف الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ بِقَايَتِنَا فَسَيَكْفِيكُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ سِتْرُ الْعَرْشِ مَسْؤُولٌ عَلَيْنَا وَعَيْنُ اللَّهِ نَاظِرَةٌ إِلَيْنَا بِعَوْنِ اللَّهِ لَا يقدر علينا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 هو السميع العليم يا ربي بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي هو الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا الله يا نور يا حق يا معين اكسني من نورك وعلمني من علمك وفهمني عنك وأسمعني, وأسمعني منك وأبصرني بك إنك على كل شيء قدير إن الله وملاعكته يصلون على النبي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا يُصَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا وصلَّى اللَّهُ عَلَى خَيْرِ خَلَقِهِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم يا علم اسمع دعائي بخصايص لطفك أمين, آمين آمين آمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسلما كفيرا دائما إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين نحن فيه كنف الله نحن في كنف رسول الله نحن فيه كنف القرآن العظيم نحن فيه كنف بسم الله الرحمن الرحيم ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله تحول بيننا وبين ساعة السوء إذا حطرت ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله دارت بنا سورا كما دارت بمدينة السور سبحان من ألجم كل متمرد بقدرته وحاض علمه بما في بر وبحر سبحان الله وبحمده Sübhan man al-Jama, kulla mütermredim kuduratihi ve hağa ilmuhu bima fi berrin ve bahrin. Sübhan Allahı ve bihamhi. Sübhanak Allahı ve bihamka. Aşhed ve illa Allâh ta الحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك أعمل وإياك نستعين اهتم الصراط المستقيمة الصراط الذين أنعمت عليهم أهل المغتوب عليهم ولا الطال آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الرحمن الحمد الرحمن Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. La hamdulillahi Rabbi al-Alemin. R-Rahman R-Rahim. Malaikat yomiddin iyyaka. Mudohiyyaka. Nasaa'im. Tanssraadha. Alustaqim. Sraadha. Ladinana. Namtahiim. Wa al-ma'adhu uba'alim. rahim La hamdulillahi Rabbi al-Alemin. R-Rahman R-Rahim. Malaikat yomiddin iyyaka. Mudohiyyaka. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعم دمئياك نستعيني تنصراط المستقيمة صراط الذين أنعمت عليهم والمغرب عليهم والأوالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين هي كنامر وياك نساعد وتنصر راضي المتقين صراط الذين نمت عليهم ما المطوب عليهم الله أعلم